اهذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني يَسْكُنُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِقِيمِ الصَّلَاةِ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ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 في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسمى واسحق ان ربي لسميع الدعاء ربي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون إن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 فيقول الذين ظلموا ربنا خلنا إلى أجن قريبا نجيب دعوتك نجيب دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من وسكَّنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكرو مكرهم وعند الله مكروهم وَإِن كَانَ مَطْرُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَنْ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبْ الأرض غير الأرض والسماوات وبرسوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصحاد سرابيلهم قطران وتغشى وجوهه النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليا وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر الله أكبر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 وَيَرْضَوْنَ بِعَلَيْهِمْ وَعَلَى اللهِ <تصفيق> وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ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 wa rabbak rabbaka hatta ya'tiyak al-yaqin Allahu Allah